ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وَنَنُ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَمَرًا وَإِن جِئْلَوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَنكذُوا مِنْ فَوقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سارة يا أيها الرسول بير ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلوت رسالته مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَخْصِمُ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى كتيرا <تصفيق> منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فلا تأذين على القوم الكافرين من <سؤال> ا لقد أخذنا ميكا قبلي down